بل تراه بل هو شاعر فلياتنا بايه فلياتنا بايه كما اوسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا 11. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 12. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 13. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن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 فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن نَّدَّاهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رَبِّ العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمري يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون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 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ خَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً ثَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عن آياتها مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْقُلْدَءَ فَإِنِ افْتَهَمُوا الْخَالِدُونَ كل نفس فائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلي ما ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا أهذا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعب إن صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم نار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن وجوههم نار ولا, ولا هم منصرون بل تاتين بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منذرون ولقد استُمزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرمون أم لهم آلية تمنعهم من لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مِنَّا يَسْحَبُونَ بَلْ مَتَانَا هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَسُوقُ الْأَرْضَ نُنقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّصِيبٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا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 وكفى بنا قاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا لَهَا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أَنُؤْجِئْتَ نَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَابًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ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 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ كُم شَيْءٌ وَلا يَضُرُّكُم أُفٍّ لَكُم مَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كنتم قلنا يا نارفوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَاقِرَتَيْنِ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْقَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْقَيْرَاتِ وَأَوْ خَيْنَا إلَهم فِعَلَ الْ الخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصَّنَاتِ وَإتَأَ الزَّكَاتِ وَكَُلَناَا عَدِدين وَلُوطَ آتَنَ خُبْمَ وَعِمَ وَنَّنَ منِ القَرْةِ التي كََ التَععملَل الْخَضَ إِ كَام قَوْمَ سَء فَاسِم وَأَدَقَناام فيِي رَرحمَتِنَ النَ مِنَ الصَّالح وَنُوحًا إِذْ مَدَّ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غرم القوم اذ نفشت فيه غرم ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صمعة له سلكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تدري بأمري إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَهَبَ الَّذِينَ إِذْ غَضِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن 117. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 118. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَقَصَّيْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا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 وَقَتَرَبَ الْوَاقِعُ ۚ حَقٌّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ ۚ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا ۚ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وما الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها قالبون لهم فيها ذكير وهم فيها لا يسمعون إن 119. إن الذين سبقت لهم منا الخسنى أولئك عنها مبعدون 110. وَهُمْ يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 بعد الذكْرِ أن الأأَرضَ يَرِسهَا عِبَادِي الصَّادِفُون إِ فِي هذاَا لَدَ ل غَِّقَوْمعَابِين وَمَا أَسَلمكَ إِلَّا رَحْمَةَ لعَلَين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 ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربحتم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون